In de handen in de wa met een houding van een wa een serf erop. En ik wil hem in de schoorie en fusina. Ik wil hem in de lah. een heel veel laag. hem in de laag. Ik wil hem in de laag. Ik wil hem in de wa وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله مر معنا ونحن نتكلم حول موضوع الصيف ذكر النار النار التي جعلها الله عز وجل مثوى للظالمين فكل معاند وكل كافر وكل منافق موعده النار النار أيها الأحبة التي حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد النار كما تعلمون التي يؤتى بها يوم القيامه لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يا الله سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يؤتى بها تتلضى يؤتى بها تتقطع من الغيض على المشركين تريد أن تقطش بهم فتقول لربها عز وجل هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ نار أيها الاحبه قمة في العذاب قمة في الفتك قمة في الحرق قمة في الأهوال نار تزيد على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا تزيد على نار الدنيا ناركم أنتم بتسعة وستين جزءا أوقد المولى سبحانه وتعالى أوقد الله عز وجل عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت فبالله عليكم هل من متحمل لهذه النار؟ أنا أسألكم هل من متحمل لهذه النار التي تتميز من الغيب؟ والتي تريد أن تنتقم لربها عز وجل من أعدائه المجرمين الذين عزفوا عن عبادته وتوحيده واختاروا لأنفسهم, اختاروا لأنفسهم سبيل الغواية تريد أن تنتقم من هؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة والعذاب بالمغفرة تريد أن تنتقم من هؤلاء الذين لا يلتفتون إلى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتعدون به وهو الذي يقول يؤتى بأنعم رجل في الدنيا من أهل النار أنعم رجل في الدنيا من أهل النار ويغمسه الله في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل رأيت نعيما في الدنيا؟ هل عشت نعيما في الدنيا؟ هل تتذكر مالك؟ هل تتذكر جاهك؟ هل تتذكر منصبك؟ هل رأيت نعيما في الدنيا؟ فبعد أن يخرج من هذه النار يقول هذا الرجل لا وعزتك ما رأيت نعيما في الدنيا قط ما رايت نائما في الدنيا قط يا سبحان الله سلبت منه تلك الذكريات التي عاشها في الحياه الدنيا سلبت منه تلك الذكريات مره واحده بعد غمسه واحده في نار جهنم النار انسته كل شيء انسته تلك الذكريات انسته تلك الامسيات أنسته تلك الأفراح أنسته تلك المراقص أنسته تلك الخمور أنسته كل شيء غمسة واحدة أيها الأحبة لا أكثر غمسة واحدة ويومها ينصب على جهنم صراط ينصب الصراط بين ظهراني جهنم صراط وهذا الصراط كما ورد في صحيح مسلم أدق من الشعرة وأحد من السيف أدق من الشعر رقيق أكثر من الشعر وأحد من السيف فهل لا سألتم أنفسكم أيها الأحبة في يوم من الأيام ما هو السبيل إلى النجاة؟ هل لا سألت نفسك في يوم من الأيام كيف تجتاز هذا الصراط المخيف؟ صراط أيها الأحبة أدق من الشعر واحد من السيف هل سالت نفسك كيف تجتاز والاهوال تحيط بك من كل جانب هل سالت نفسك كيف تجتاز وانت تنظر الى تساقط الناس في قعر الجحيم هل سالت نفسك كيف تجتاز وانت لا تملك المعونه والمعونه التي تساعدك على العبور من صلاه وطاعه وعباده هل سألت نفسك ليكن لكل واحد منا وقفه وقفه صريحه مع نفسه يسأل نفسه هذه الأسئلة كيف أعبر أخي الحبيب أخت الحبيب كيف تعبر هذا الصراط وعليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم تخطف من بارز الله عز وجل بالمعاصي تخطفه وتلقيه في قعر النار حيث تتلقاه الزبانية خزنة النار تتلقاه بالسلاسل هل سألت نفسك يا أيها المؤمنون والله لا صبر لنا على النار ولا قوة لنا على النار ولا طاقة لنا على النار أجسامنا ضعيفة أبداننا لا تتحمل لا تطيق فلماذا الاستمرار في هذا الطريق المعوج لماذا الاستمرار في هذه المعاصي لماذا الاستمرار في هذا الكفر الا تؤمنون بالنار الا تؤمنون بالجحيم يومها ترى ترى الظالمين على ركبهم في النار لا يعلمون ماذا حصل بهم بل يعلمون ولكنهم ما تخيلوا هذه المسألة لهذه الدرجة عذاب لهذه الدرجة ولا زالوا متعلقين بأمل الخروج من النار يظنون أنهم سيخرجون ولكن يومها يؤتى بكبش يمثل الموت يؤتى بالموت على صوره كبش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الموت على صوره كبش ويأمر الله عز وجل بدبحه ثم يقال لأهل النار يا أهل النار خلود بلا موت خلود بلا موت أريد منكم أيها الأحبة أن تتشربوا هذه المعاني وأن تستوعبوا هذه الألفاظ وأن تملأ قلوبكم خوفا من الله عز وجل ومن النار خلود بلا موت كيف عند هذه الكلمات خلود أين في النار بلا موت في العذاب في الجحيم حيث الطعام مكون من نار محتوياته من نار والشراب مكون من نار والألبسة اللباس منسوج من النار خلود بلا موت وعندها ترتفع الأصوات ويقول أصحاب النار لأصحاب الجنة أن افيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله افيدوا علينا من الماء نحن في قعر الجحيم عذاب مستمر عذاب لا يطاق أفيد علينا من الماء فيقول أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين حرمهما على الكافرين هذه النعم وهذه الراحة وهذه الأشجار وهذه الأنهار هذه ليست من نصيب الكفر والفجر هي من نصيب عباد الله وإذا ما استغاثوا بربهم عز وجل أنقذنا ربنا يستغيثون بربهم عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها اخسأوا هذه كلمه قالوا لمن؟ للكلب اخسأوا فيها ولا تكلمون ذل ما بعده ذل هوان ما بعده هوان حقارة ما بعدها حقارة خسران ما بعده خسران أهل الجنة لا يلتفتون إليهم والله عز وجل لا يكلمهم والنار من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم هذه هي ثمرة كفرهم وإعراضهم عن ربهم عز وجل في الحياة الدنيا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الأحبة بعضهم يهون من شأن النار بل قد يستهزئ بالنار يستهزئ بالنار مثل هذا أيها الأحبة إذا أحاطت به ظلل من النار وغشيه العذاب يوم القيام أيقن بالعطب وأيقن بالدمار وتحصر تحصر يومها على ما كان منه ولكن عندها لا ينفع الندم عندها يساق تسوقه الزبانية إلى جهنم ويلقى في قعرها في قعر جهنم ويقال له زيادة في التوبيخ يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم زيادة في التوبيخ ذق إنك أنت العزيز الكريم ألست أنت فلان ابن فلان صاحب الشركة الفلانية صاحب المنصب الفلاني فليدفع منصبك هذا الذي شغلك عن عبادة الله عز وجل بل جعلك تتكبر على عباد الله جعلك تكفر بأنعم الله عز وجل عليك بنعم الله عليك فليدفع منصبك هذا العذاب عنك لا يستطيع أبدا النار النجاة منها يوم القيامة يكون بالعمل لا علاقة ولا مجاملة ولا رابطة ولا قرابة ولا رصيد بنكي يدخل في هذه المسألة أبداً. كل شيء يقوم على العمل فلا ينفع لا النسب ولا الحسب ولا القبيل ابدا العمل فإن كان لك عمل يزكيك عند الله عز وجل تدخل الجنة إذا لم يكن عندك عمل فما آلك إلى النار ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعضهم لا زال يعتمد على منصبه وسلطانه وجاهه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته لأعز الناس إليه لابنته فاطمة رضي الله عنه يقول لها يا فاطمة انقذي نفسك من النار فاني لا أملك لكم شيئا من الله سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفعل لأقربائه لإبنته شيئا يوم القيامة إذا ما عملت هي لنفسها فكيف بهؤلاء الذين يعتمدون على الأولياء والشيوخ والموتى والجد في بعض الأحيان نسأل الله عز وجل أن ينقذنا من النار اللهم أنقذنا من النار وايقضنا من غفلتنا يا رب العالمين واحشرنا في زمره عبادك الصالحين واحشرنا في زمره عبادك المتقين والالحقنا بالانبياء والرسل يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوم الى صلاتكم رحمكم الله